إلا أن يرى على فمها نجاسة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله متى مات عبيد الله بن يحيى سنة 98 ومائتي قال حدثني عن مالك متى مات يحيى بن عبيد الله متى مات يحيى بن يحيى الليثي سنة 34 وثلاثين ومائتي ومتى مات الإمام مالك سنة 97 ومائتي سنة 99 ومائة نعم قال وحدثني عن مالكين عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا قد تقدمت لنا ترجمته وما تسنة نعم اثنان وقيل وقيل سنتا أربعين وثلاثين ومائة نعم عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة هذه هي رواية يحيى الليثي حميدة بنت أبي عبيد بن فروة وهذا وهم من يحيى الليثي رحمه الله خالفه سائر رواة الموطأ وإنما الصواب حميدة بنت عبيد بن رفاعة ووهم يحيى رحمه الله وهما آخر فقال حميدة وسائر الرواة على أنها حميدة بالضم والتصغير وحميدة هذه هي زوجة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي عنها هو زوجها هي شيخة زوجها في هذا الإسناد ويروي عنها أيضا ابنها يحيى بن إسحاق بن, عبيد الله بن عبد الله بن أبي طلحة وبه كانت تكنى فكان يقال لها أم يحيى وهي من ثقات أهل المدينة نعم عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية آه زوجة ابن ابي قتاده قال قال بعض العلماء تابعيه ولكن ذهب ابو موسى المديني والمستغفري والواقدي وابن ان ابن حبان الى انها صحابيه نعم وكانت تحت ابن ابي قتاده الانصاري ابن أبي قتادة اسمه عبد الله هو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري السلامي المدني التابعي كان ثقة قيل الحديث ومات رحمه الله في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة 95 بالمدينة نعم أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري المدني السلمي كان يقال كان يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة فيه خير فرساننا أبو قتادة شهد أحدا وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل شهد بدرا وهذا القول ضعيف وإنما الأكثر والأكثرون على أن أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد وقد دعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفظ فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ مال رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته قال فدعمته بيدي النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسقط من على راحته من على راحلته لأن غلبه النوم قال فدعمته بيدي فاستيقظ قال ثم سيرنا فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فدعمته بيدي حذر أبو قتادة رضي الله عنه حاض النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعمته بيدي فاستيقظ فقال أبو قتادة قلت نعم يا رسول الله قال حفظك الله كما حفظتنا منذ الليلة وروى بن حجر في كتابه الإصابة في تميز الصحابة نقلا عن الواقدي بإسناده إلى أبي قتادة قال أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي قرد ذو قرد هذا اسم موضع بين المدينة وخيبر وهذا الموضع كانت تكون فيه إبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعدت على تلك الإبل غطفان وفزاره فاستاقوها فاتبعهم بعض المسلمين فكان هذا سبب غزوة من الغزوات سميت بغزوة ذي قرد باسم الموضع الذي وقعت فيه فقال أبو قتاده أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي قرد فقال اللهم بارك في شعاره وبشره ثم قال صلى الله عليه وسلم أفلح وجهه فقلت اي أبو قتادة فقلت ووجهك يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي بوجهك فقال سهم رميت به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنو قال فدنوت فبصق عليه فما ضرب علي قط ولا قاح واختلف في سنة موت أبي قتادة رضي الله عنه فقيل مات سنة أربعين بالكوفة وصلى عليه علي بن أبي طالب وقال الواقدي مات سنة أربع وخمسين بالمدينة وهو ابن ثنتين وسبعين سنة لا أعلم خلافا بين ذلك بين علمائنا في ذلك وهذا الذي قاله الواقدي يوافقه صنيع البخاري فإنه ذكر أبا قتادة في كتابه التاريخ الأوسط في من مات بين الخمسين والستين نعم فسكبت له وضوء نعم تقدم أن الوضوء هو ما يتوضأ به سكبت له وضوءا ليتوضأ به نعم فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت أصغى لها الإناء أي أمال لها الإناء هذه أصغى على وزن أفعالة أفعالة, أفعالة وقد تقدم لنا في مجلس من المجالس معاني أفعله المعنى هنا أفعله هنا بمعنى أتت للتعدية لأن أصل الفعل الثلاثي صاغ صاغ معناه مال فإذا أردت أن تعديه فاردت أن تقول أمالة تقول أصاغة فأصاغة لها الإناء أي أمالة لها الإناء لي يسهل عليها الشرب منه يدني الماء اليها وقد ذكرنا مره معاني افعل التي جمعها الحسن بن زين القناني رحمه الله في توشيحيه لاميه الافعال فقلنا زيد من يحفظها يا خصص تحفظ زيد بأفعال استغني أو طوع مجرده وللازاله والوجدان قد حصل وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كواعا والمرء قد نملا اعين وكثير وصير عرضن به وللبلوغ كام اجعفرن ابلا وعدين به وعدين به واتلقن وقس ونقلنا غيرها من هذه قبلا نعم في قولها فاسغلها الاناء لتشرب فشربت انما اسغالها الاناء ليسهل عليها الشرب منه ليدني الماء لها هذا فيه ما كان عليه السلف الكريم من الرفق بالبهائم والرفق بالعجماوات امتثالا لإرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر أتباعه بأن يرفقوا بذوات الأكباد الرطبة روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرامي العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه يعني فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه ثم رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له وفي رواية قالوا بعد من مرة هذا الحديث قال فشكر الله له أي فشكر الكلب للرجل الله فغفر الله له لشكر الكلب له فقالوا أولنا في البهائم أجرا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر في كل ذي كبد رطبة في كل ذات كبد رطبة في كل حي أجر بهيمة أو إنسانا وروى ابن ماجه وابن حبان عن سراقه بن جعشوم رضي الله عنه قال يا رسول الله الضاله من الإبل ترد علي حوضي فهل لي من اجر ان سقيتها فقال صلى الله عليه وسلم اسقها فان في كل ذاتك بدن حراء اجرا وروى الامام احمد وابو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني انزع في حوضي حتى اذا ملأته لابلي ورد علي البعير لغيري فسقيته فهل في ذلك من اجر فقال صلى الله عليه وسلم ان في كل ذات كبد اجرا وروى الامام احمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الانصار حائط يعني بستان فرمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائط رجل من الانصار فاذا جمل فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه جمل هذا حن وذرفت عيناه فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكن الذفرة هو ذلك الموضع الذي عرق منه الجمل مر مردن مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليه فسكن الجمل وفي رواية فسكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فقال فتن من الأنصار لي يا رسول الله فقال أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شك إلي أنك تجيعه وتدئبه تتعبه في العمل بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بالبهائم حتى عند قتلها لا يتنافى قتلها مع الرفق بها فقد روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليورح ذبحته وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شات وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال صلى الله عليه وسلم ألا قبل هذا يعني يكون مضيتي قبل ما تكيها ألا قبل هذا أتريد أن تميتها موتات وروى الشيخان عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس بن مالك على الحاكم بن أيوب فمر بفتية نصبوا دجاجة يرمونها نصبوا دجاجة يرمونها حتى تموت فقال انس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاء أن تصبر البهائم تصبر البهائم صبر البهائم هو ربطها ورميها حتى تموت وروى الشيخان عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمر بفتية أو بنفر ربطوا دججة يرمونها، فلما رأى ابن عمر تفرقوا عنها، فلما رأى فقال ابن عمر رضي الله عنهما من فعل هذا؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا. وتفهمون معنى اللعنة؟ اللعنة الطرد من رحمة الله. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت. فدخلت فيها النار لا هي سقتها لا هي اطعمتها ولا سقتها اذ حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض وروى الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما كلب يطيف بركية الركي البئر كاد يقتله العطش اذ راته بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت موقها شربيله ولا الخف اللي كانت لابساه فنزعت موقها فسقته فغفر لها به بغي من بغايا بني اسرائيل فغفر لها به وروى جابر وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه الوسم كانوا كانوا يحتاجون ان يعلموا بهائمهم فيعلمونها بالوسم بالكي كواه في وجهه الكي يجايز لا في الوجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن الله الذي وسمه حماردا يا عباد الله وروى ابو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فراينا حمره معها فرخاها حمره نوع من انواع الفراخ من نوع انواع الطير قال فرأينا حمره معها فرخها فاخذنا فرخها فجعلت الحمره تعرش تعرش قالوا ترفرف حتى تكاد تدنمي الارض ثم تطير ثم تعود فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها الاحاديث في هذا المعنى كثيره وفي هذا الذي ذكرت لكم يعني اشاره الى ما وراءه بل وحتى الفقهاء تحدثوا عن هذا فقالوا يحرم أن تحمل البهيمة ما لا تطيق من الحمل أو من المسير أو من الضرب كما يفعله كثير من من لا يخشى الله ويرحم خلقه لماذا ذكرت لكم هذه الأحاديث التي فيها هذه الدلالات الظاهرة في الرفق بالعجماوات والبهائم لأبين لكم هذا الكلام الذي سبقت به هذه الشريعة الربانية هذا يعني هذا قيل في القرن الأول الهجري في في في القرن السابع الميلادي السادس الميلادي متى أستثت أول جمعية للرفق بالحيوان؟ في القرن التاسع عشر بعد اثنين عشر قرنًا من هذا الذي ذكرته. 12 قرن. بس تسبقنا في سنة 1824 وثمانمائة وأربعة وعشرين أول جمعية للرفق بالحيوان في بلاد الإنجليز. ثم لما قامت لم يكن قيامها إلا على أسس أخلاقية يعني ليست عندها قوانين رادعه قوانين زاجرة أسس أخلاقية فقط وإذلك ما زلتم تشهدون إلى الآن همجية الدول التي تزعم أنها متقدمة نحن نرى الكريده في إسبانيا كريدة تعذيب هذا الثيران للفرجة وما زلنا نرى في بعض دول أمريكا اللاتينية التحريش بين الديكة ثم إرسالها للاقتتال حتى يقتل ديك آخر ويقامرون عليها الحاصل أن الناس تعرف هذا فلا معنى لذكره لماذا؟ لأن قيام هذه كانت على أسس أخلاقية دير كذا أحسن, كذا أحسن أي القوانين الرادعة شوف الإسلام لا عن الله من وسم حمارا طرد الله من رحمته من وسم حمارا طرد الله من رحمته من نصب دجاجه لرميها حتى تموت لعن الى طردك الله من رحمته فاي شيء يؤويك فاش في في في حمار اكرمكم الله النبي صلى الله عليه وسلم فرخه بقات فيه رد من فجع هذه بولدها ردوا لها ولذا ترى انت عندك بيده فاذا رايتم ما يتمازح به من لا عقل له من بني جلدتنا من تعذيب الحيوانات يعني ترون الفرق الشاسع بين ما ينبغي أن نكون عليه وما نحن عليه الله المستعان نعم قالت كبشة فرأني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات إنما هي عجبت أن لما قال أتعجبين من ابنة أخي لأنه رأى العجب في وجهها وإذلك قال أتعجبين ولماذا عجبت لأنها استغربت كيف يدني لها وضؤه وهي قد تتناول بعض النجاسات فبين لها العلة وهي قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات هذه هي علة طهارة الهرة إنها ليست بنجس لماذا؟ إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات الطوافون الخدم أو المماليك الذين يطوفون على أهليهم هذه المادة الطواف الطوافون هذا والطوافات هذا يعني جمع لطواف او طوافه الطواف هو الذي يطوف يطوف قال قال الحطيئه اطوف ما اطوف ثم اوي الى بيت قاعدته لكاع اطوف اي اكثر الطواف اذا اردت ان تبين انك تطوف طوافا غير كثير تقول اطوف وإذا أكثرت الطوافة تقول أطوف ولا تقول أطوف طوافا إنما تقول أطوف تطويفا أو تطوافا قال ابن دوريد أبو بكر ابن دوريد الطوافونهم الخدم المماليك وهل الهرة من خدم؟ لا إنما شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة بالخدم كما أنهم يطوفون على أهلهم كذلك الهرة تكثر التطواف في البيت فهذه حيثيته المشابهة قلت لكم الطواف هذا مدته من طوفا طوف على وزن فع هذا الوزن يعني وزن فع له مصادر إذا كان, إذا كان فع على صحيحا لا فإن مصدره القياسي يكون على وزن تفعيل فتقول كلم تكليما وقلب تقليبا وسلم تسليما ودرس تدريسا إلى آخره قال ربنا تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال ربنا سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا الله اكبر اما اذا كان الفعل اما اذا كان فعلا معتل اللام لامه حرف عله فان مصدره القياسي يكون على وزن تفعيله كقواه تقويه وزكاه تزكيه وصلى تصليه ونحو ذلك وقد هذا هذا مصدر قياسي قد ياتي لفعل الصحيح اللام قد يأتي مصدر فعل الصحيح اللام على وزن تفعيله القياس أن ياتي على وزن تفعيل، لكنه قد يأتي على وزن تفعيله كبصره تبصيرة وذكره تذكيرة والقياس بصره تبصيرا وذكره وهذا يحفظ ولا يقاس عليه إنما القياس هو الذي ذكرت لكم قد يأتي لفعل مصدر آخر وهو تفعال إذا أريد الدلالة على كثرة الفعل ومن هذا طوافا طوافاً وسيارة تسيارا اذا اريد الدلاله على كثره الطواف وكثره السير وهذا الذي ذكرت لكم هو الذي نظمه ابن مالك رحمه الله في لمية الأفعال بقوله وفعل اجعل له التفعيل وفعل اجعل له مصدرا التفعيل متى حيث خلا من لا من اعتل إذا خلا فعل من لا من اعتل فاجعل له التفعيل وفعل له التفعيل حيث خلا من لا من اعتل للحاويه للفعل الذي يحوي اللام المعتله للحاويه تفعيله اجعل وللعاري منه ربما بذل الى ان يقول وقد يجاء بتفعال لفعل في تكثير فعل كتسيار الى اخر ما قال البيت الذي ذكرت لكم بيت الحطيئه أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاع له قصة طريفة لا بأس من ذكرها لكم هذا البيت يهجو به الحطيئة زوجته يقول أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت يقصد بيته قاعدته المرأة التي تلزمه لكاع يعني مرأة متناهية في اللؤم الحطيئة كان هجاءً يقولون كان هجاءً خبيث اللسان. لما هجز الزبرقان بن بدر بقصيدة التي فيها البيت المشهور داعي المكارم لا ترحل بغيتها وقعد وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي استعدى عليه الزبرقان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الزبرقان بن بدر هذا كان من سيدا في الجاهلية وكان عظيم القدر في الإسلام. ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسلام وحسن إسلامه ووالله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه وزبرقا بعضهم يقول ليس اسمه الزبرقانة وإنما الزبرقان لقب له لقب به لجماله وبعضهم يقول اسمه القمر وبعضهم يقول القمر أيضا لقب من الألقابه لأنه كان جميلا حسنا الوجه ولما ارتد الناس في عهد ابي بكر رضي الله عنه ثبت الزبرقان مع قومه وذهب بصدقاته الى ابي بكر في المدينه فاقره ابو بكر رضي الله عنه على الصدقات لحسن اسلامه ولامانته ثم لما كان في عهد عمر اقره ايضا على صدقات قومه في سنه من سنوات المجاعه التي كانت في عهد عمر رضي الله عنه الزبرقان ات من قومه إلى المدينة بالصدقات، بالصدقات إلى عمر بن الخطاب في الطريق لقي الحطيئة، ومع الحطيئة ومع الحطيئة أهله ووأولاده، فعرف الزبرقان الحطيئة ولم يعرف الحطيئة الزبرقان، فقاله الزبرقان أين تريد؟ فقال الحطيئة أريد العراق، قال تصنع ماذا؟ قال حطمتنا هذه السنة الجوع. فوددت أن أصادف يعني بالعراق رجلا يكفيني مأونة عيالي وأصفيه مديحي حياتي يعني قندح فيه هو فقال له الزبريقان هل لك في رجل يوسعك تمرا ولبنا ويكرمك ويجاورك أحسن جوال وأكرمه فقال حطيئة هذا وأبيك العيش وما كنت أطمع في أقل من هذا عندما فقال له الزبريقان عندي. قال ومن أنت؟ قال الزبريقان بن بدر. قال أين منزلك؟ قال اركب على هذه الإبل واستقبل الشمس واسأل عن القمر حتى تبلغ منزله. هذه الإبل هي يركب عليها. واستقبل الشمس يعني المشرق. واسأل عن القمر يعني عليه على نفسه هو حتى تبلغ منزله. فركب حتى بلغ ديار الزبريقان فأكرمه. زوجة الزبرقاني وأحسان جواره والزبرق والزبرقاني عند عمر سمع بذلك بغيض بن عامر بن شماس وبا وإخواته وبنو عمه وهؤلاء كانوا يتنافسون مع الزبرقان في الشرف يعني مشكلة الآن الحطيئة جاء عند الزبرقان سيدعوه وتسير مدائحه في العرب فسي سيكون أشرف منهم فارسلوا الى الزبرقان الى الحطيئه ان ياتي اليه فابا وامتنع يعني اراد الا يتحول عن جوار الزبرقان فارسلوا هؤلاء باغض وبنو إخوته ونعمي أرسلوا الى زوجتي الزبرقان وقالوا لها دسوا إليها من قال لها ان الزبرقان يريد ان يتزوج ابنة الحطيئه مليكه وكانت فته جميله فظهر منها مظهر من نساء ظهر منها جفوة للحطيئة فأرسلوا إلى الحطيئة يعذونه وعدا عظيما ويعني يقوله تحول إلينا فقال لهم إن من عادة النساء التقصير والغفلة ولست بالذي يحمل على صاحب هذا ذنبها هي أذنبت وجفتني ولكن لا أحمل ذلك على الزبريقان لأنها من عادة النساء فإذا جفيت وتركت تحولت إليكم فأرسلوا ألحوا عليه ومع ظهور جفوه زوجة الزبرقان تحول إليهم فلما تحول إليهم نصبوا له قبة عظيمة وربطوا في كل طنوب من أطنابها جلة من جلال هجر جل وعاء كانوا يضعون فيه التمر في كل حبل من حبال القباء من القبة الخيمة وضعوا له جلة ملأوها تمرا وكانوا يرسلون عليه إبلهم في العشي فأكثروا له من التمر واللبن وأعطوه ناقة حلوبا وأعطوه كسوه فلما رجع الزبريقان من عند عمر سأل عنه فأخبر بالقصة فركب فرسه وأخذ رمحه ووقف على نادي بني شماس وقال ردوا علي جاري فقال له بغيض ليس, هو ليس لك هو بجار ليس هو لك بجار وقد ضيعته واطرحته فكادت تكون بينهم حرب فأتى أهل العقول من قومهم فقالوا لبغيض رد على الزبريقان جاره فقال بغيض لا أرده عليه وقد لا أخرجه وقد آويته ثم هو رجل حر مالك لامره فخيره فإن اختارني لم أخرجه وإن اختاره لم أكرهه فخيروا الحطيئة فاختار بغيضا فجاء الزبريقان حتى وقف على الحطيئه وقال له يا ابا مليكه اتحولت عن جواري من, من ذم وسخط فقال الحطيئه لا فانصرف الزبرقان فجعل بعد ذلك الحطيئه يمدح بغيضا واخوانه ولا يهجو الزبرقان وبغيض واخوانه يحرضونه على هجو الزبرقان وهو يقول لهم لا ذنب للرجل عندي من سوء حظ الزبريقان قفدك اللي داروا له سيندب رجلا من بين النمر بن قاصد ليهجوا بغيضا فهجاه ذلك الرجل بقصيدة مما جاء فيها أنه قال له وما أضحى لشماس بن لأي قديم في الفعال ولا رباء يعني ليس له في حسن الفعال وفي المكارم ليس له قديم الرجل التيلة كرم الحطيئات شيء غير جديد يعني ليس له آباء كرماء وأجداد كرماء وما أضحى لشماسي بن لأين قديم في الفعال ولا رباء ولكن الحطيئة قال قولا يعني لما كان يمدح بغضا ولكن الحطيئة قال قولا فهذا من مقالته جزاء فحينئذ هجاء الحطيئة الزبريق وهجاه بقصيدة شعورة يقول فيها والله ما معشر لا ممرأ جنوبا جنوبا يعني غريبا والله ما معشر لا ممرأا جنوبا في آل لا بن شماس بأكياس ما كان ذنب بغض لا أبا لكم في بائس جاء يحدو آخر الناس لقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسح مسحي ما مريتكم المري ويعني إذا أريد حلب الناقة يمسحون ضرعها ليدر لبنها هذا الفعل هو المري وتقول لهم لقد مريتكم لما ريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساسي الإبساس هو تبقى لنا قبس بس, بس بس لترسل لبنها لقد مريتكم لو أن درتكم يوما يجيء بها مسحي وإبساسي فما ملكت بأن كانت نفوسكم كفاركين بحل امراه كرهتني كفاركين كرهت ثوبي وإلباسي حتى إذا ما بدا لي غيب أنفسكم ولم يكن لجراحي فيكم آسي أزمعت يأسا مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كالiasi الحر لا يحتاج أن تطرده بقولك إنما إذا يأس من نوالك طرد هذا هو الطرد ولن ترى طاردا للحر كالiasi ما كان ذنب بغيض أنا رأى رجلا ذا فاقه عاش في مستوعر شاسي جارا لقوم اطالوهون منزله وغادروه مقيما بين أرماسي مل قراه ملوا ضيافته ملوا قراه وهرته كلابهم وجرحوه بأنياب وأدراس دعي المكارمة وتقول الزبريقان دعي المكارمة لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي يعني مرواتك اتسعت لأكلك وشربك وهذا كان قبيحا جدا عند العرب وهذا والبيت اللي يغضب ليه الزبريقان وهذا داءه وقوله واقعد يعني قاله له ألم يبلغ من مرؤتي إلا أن أكل وأشرب وهو سيد من السادات يأكل الناس معه ويشربون فقال دعي المكارم لا ترحل بغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس ما كان ذنبي ان فلت معاولكم من آل لئين صفات أصلها راسي قد ناضلوا كفسن من كنانتهم مجدا تليدا ونبلا غير انكاسي سيري أمام إن يلو سيري أمام فإن الأكثرين حصل والأكرمين أبا من آل شماسي فشكاه الزبرقان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسجن عمر الحطيئة فلما سجنه الحطيئة فلما سجن الحطيئة بدأ يتودد إلى عمر ويرسل إليه بالأشعار ليخرجه حتى أرسل إليه يوما بيتين من الشعرين وشهورين يقول فيهما ماذا تقول لأفراخ زعم ولداته قال لهم الفريخات ماذا تقول لأفراخ بذي مراخ بحد ذاك الموضع اسمته ذي مراخ. زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر ألقي تكاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر فأخرجه عمر الخطاب رضي الله عنه وأوهم واستدعى سكينا وأوهمه أنه يريد قطع لسانه فجزع لذلك الحطيئة وقال والله يا أمير المؤمنين لقد هجوت به أمي وأبي وزوجتي ونفسي <تصفيق> ما ماشي الزبرقان امي <يبا> وب فتبسم عمر رضي الله عنه وقال ما قلت فيه فاخبره فكان مما قال فيهم فكان مما قال في امه يهجها تنحي فجلسي عني بعيدا اراح الله منك العالمين اغربالا اذا استودعت سرا وكانونا عالم متحدثينا حياتك ما علمت حيات سوء وموتك قد يسر الصالحين وقال فيها أيضا جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين لسانك مبرد لا خير فيه ودرك در جاذبة دهين ومما هجبه أباه قوله لحاك الله ثم لحاك حقا أبا ولحاك من عم وخال أنت ما تصلح ما تصلح عم ما تصلح خال أنت ما تصلح لها قال لحاك الله ثم لحاك حقا أبا ولحاك من عم وخالي فنعم الشيخ أنت لدى المخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعالي جمعت اللؤمة لا حياك ربي وأبواب السفاهة والضلال ومما قال يهجو به زوجته هذا البيت أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعد ومما قال يهجو به نفسه هو قال خرج يوما فلم يصادف أحداً ويتمتم ببيت من الشعر يقول أبد شفتاي اليوم إلا تكلما بشر فما أدري لمن أنا قائله <تصفيق> وهو يدور لا يجد أحداً يحدثه بذلك الشر قالوا فطلع على بئر فرأى ظله فيه فقال أرى لي شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله فابتسم عمر رضي الله عنه وأطلقه واشترى منه أعراض المسلمين أعطاه ثلاثة آلاف على أي لا يهجو مسلما أبدا الحطيئة له وصية من طرائف الوصايا يتناقلها أهل الأدب قالوا لما حضرته الوفاة جاءه قومه فقالوا له يا أبا مليكه أوصي فقال لهم ويل للشعر من راويه السوء فقالوا يا حطيئة اتق الله وأوصي فقال من الذي يقول إذا أنبض الرامون عنها ترنم ترنمتك لا أثقلتها الجنائز فقالوا الشماخ فقال أخبر غطفان أنه أشعر العرب قالوا ويحك هذه وصية أوصي فقال أخبر أهل امرئ القيس بانه اشعر العرب حيث يقول فيالك من ليل كان نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل فقال ويحكى التقل ويح لا اوصي بما ينفعك فقال لهم اخبروا الانصار بان صاحبهم اشعر الناس حيث يقول يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسالون عن السواد المقبل فقالوا يا حطيئه اوصي فقال الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه يريد أن يعربه فيعجمه فقالوا له ألك في غير هذا؟ ألك حاجة؟ قال لا ولكن أجزع على المديح الجيد أن يمدح به من ليس له أهلا فقالوا له من أشعر الناس؟ فأشار إلى فمه وقال هذا الجحير؟ إذا طمع في خير <تصفيق> فقالوا له فما, فما توصي للفقراء أو أوصي, حطيها أوصي الفقراء فقال أوصيهم بالإلحاح في المسألة فإنها تجارة لا تبور فقالوا فما توصي لليتامى فقال أوصي بأن تأكلوا أموالهم وتتزوجوا امهاتهم فقالوا هل لك حاجة في غير هذا قال نعم تحملونني على أتان أتان أكرمكم الله أنثى الحمار قال تحملونني على أتان وتتركونني راكبها حتى أموت فما مات كريم قط على فراشه قالوا ولم يموت كريم قط على أتان فأركبوه على الأتان وصاروا يذهبون به ويجئون وهو يقول لا أحد ألأم من حطيه هجى بنيه وهجى المريه من لؤمه ما على فريه وبقي على ذلك حتى مات نعم انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات انها ليست بنجس هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان الهره طاهره العين وهذا مذهب المالكيه والشافعيه والحنابلة وذهب الامام ابو حنيفه رحمه الله الى ان الهره نجسه ومن الأحنفية من يقولون هي طاهرة لكن مكروها وصحيح مذهب الجمهور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس وهذا فيه أيضا دليل على أن سؤر الهرة طاهر إذا ولغت في شيء فإن ذلك الذي ولغت فيه لا يتنجس لأنها ليست بنجس وهذا أيضا مذهب الجمهور الذين ذكرت لكم والأحناف يرون أن سؤرها نجس ومنهم من يرى ان سؤرها انها طاهر ولكن سؤرها يعني ليس نجسا لكنه مكروه واستدلوا على ذلك بما يروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهر سبع وسؤر الاسباع نجسه وهذا الحديث ليس بصحيح واستدل بعضهم على ذلك ايضا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وإذا ولغ الهر في إناء أحدكم فاغسلوه واحدة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اختلفت فيه أنظار أهل الحديث فبعضهم يرى أن هذه الزيادة شاذة لأن الحديث اللفظة المشهورة من غير ذكر ولغ الهر وبعد وقال الشافعي على تقدير صحة هذه الزيادة فهو حديث متروك الظاهر إجماعا لماذا؟ لأن هذا الحديث على تقدير صحته يدل على وجوب غسل الإناء إذا ولغ فيه الهير ولا أحد من أهل العلم يقول إن ذلك واجب وعلى هذا فمذهب الجمهور هو الأظهر والله سبحانه أعلم نكتفي بهذا ونستمر في مجلس قادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوه إليك الحمد لله رب العالمين